نسال الله المستعيد والاستغفر بالله تعالى مغفرة الخسنات وسيئات اعمالنا انما يهدى من يشاء فلا يضل ولا يضل اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا على محمد وعلى ال محمد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 فضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم من صحيح الامام مسلم رضي الله تبارك وتعالى رحمه واسع وكما قدمنا قبل ذلك اسمح الدرس ان رضي الله عنهم والكلام عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هذا اصل من أصول أهل السنة والجماعة فالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم اصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة لذلك رص عليه جماله أحمده رحمه الله تبارك وتعالى في أصول السنة قال رحمه الله في مطلعها أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصول السنة عندنا يعني عند اهل السنه التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقتداء بهم وترك البدع كذلك قال الامام ابو الحسين الحسن عليه الباهري رحمه الله في شرح السنة قال أعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنه والسنة هي الإسلام ولا يقوم وحدهما بغير الآخر ومن السنة نزوم الجماعه والأساس الذي كنا عليه الجماعه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة فضائل الصحابه رضي الله عنهم هذا اصل من اصول المعتقد لذلك بدع ائمه السنه من قدم عليا رضي الله عنه على ابي بكر وعمر وبدع ائمه السنه ايضا من قدم عليا على عثمان فالصحابه رضي الله عنهم لهم فرضهم ولهم قدرهم افضلهم ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه ثم أصحاب مدر رضي الله عنه ثم أصحاب ووهده رضي الله عنه ثم أصحاب بيعة الرواي ثم يأتي من بعد ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا في فضائر الصديق رضي الله عنه قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بن موسى قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرني أبي عن محمد ابن جولير ابن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امراه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ماذا قال هذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع اليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة حاجة قضاها لها ثم امرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إليه فقالت المرأة يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعلي الموت يعني أرأيت يا رسول الله إن جئت فجئت إليك وقد ميت إلى من أرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه دل ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه في المنزله الثانيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراه امرها النبي ان تأتيه بعد ان قضى لها الحاجه التي ارادت فقالت يا رسول الله أرأيت ان جئت فلم اجدك قال فاتما ابا بكر دل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه والرجل الثاني في هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سدل العلماء على ذلك أيضا من صورة الفاتحة قال الله تبارك وتعالى اذن الصراط المستقيم قال العلماء الصراط المستقيم أبو بكر وعمر ومعلوم أن تفسير الصراط المستقيم في صورة الفاتحة يوضحه ما جاء في صورة النساء فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والايه والصديقين فالصديق في مرتبه ثانيه بعد مرتبه من النبيين اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين وبعد النبيين اليه الصديقين والشهداء والصالحين جميل فابو بكر صديق وعمر شهيد وعثمان شهيد وعلي شهيد اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين وبعدين والصديقين وبعدين والشهداء وبعدين والصالحين وحسن اولئك رفيق فهذا دليل على خلافه ابي بكر رضي الله عنه عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأذى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هذا كله فيه الإشارة إلى خلافة من؟ أبي بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أبا بكر وأخاك أكتب له الكتاب فإني أخشى يعني أخاك أن يتمنى متمنن يعني الخلافة أو يقول قائل أن أولى بها من أبي بكر رضي الله عنه ويقضى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبا بكر كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اصحابه مع يا عبد الله النبي يسأل مين؟ اصحابه أصحابا بيولوم من أصحاب من أصبح منكم اليوم صائما ها بالنصائم صنوق فعيله مش كذاب من اصبح منكم اليوم صائما فابكر على طول ايه رفع ايده قال ابو بكر انا قال ابو بكر انا ان لي سالت من, سأل. من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر ايه انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه مين اللي مشي ورا الجنازه قال ابو بكر انا قال أبو بكر أنا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا من لتصدق على مسكين قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة هذه الخصال. صيام في سبيل الله وتشيع الجنازة وإطعام المساكين وعيادة المريض هذه الأشياء إذا اجتمعت في إنسان في يوم واحد إلا دخل إيه؟ الجنة يبقى هو في يوم واحد عمل إيه يا عبد؟, عبد الحميد ها. صام يوم وإيه تاني وشيع جنازه تاني حاجة تصدق على مسكين ورابع حاجة عاد إيه مريض يعني زار مين مريض تمام إمام وكر الصديق اجتمعت فيه خصاله الخير اجتمع فيه الصيام والصيام سر بين العبد و... وربه تبارك وتعالى وشيع الجنازة فأدى حقوق الأموال ودعا للميت وكذلك أطعم المسكين وكذلك عاد المريض فأدى حق نفسه وأدى حق المساكين وأدى حق الموت وأدى حق المرضى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل أو في مريك إلا دخل ليه الجنة كذلك جاء عند مسلم وسمع الحديث ذلك مهمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقره له قد حمل عليها رجل رجل معاه ايه بقره حمل عليها هي البقره حد بيحمل عليها البقره حط عليها كده الحمل لا فهذا الرجل معاه البقره قد حمل عليها التفتت البقره اليه التفتت البقره ايه إليه. بصطه كده البقره فقالت البقرة تتكلم؟ تتكلمش لكن دي اسمها ايه؟ آية اسمها معجزة اسمها ايه؟ معجزة آية من الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فبينما الرجل قد حمل على هذه البقرة التفتت البقرة إليه. بصطه كده فقالت إني لم أخلق لهذا ولكنني إنما خلقت للحرف البقرة ليك له إيه ها؟ أنا أقلق لهذا إنما خلقتني إيه للحرف فقال الناس الناس بقى اللي زيكم كده هم معنين قال الناس سبحان الله تعجبا وفزعاً أبقرة تتكلم وفي بقرة بتتكلم الشاهد بقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني أؤمن به وأبو بكر وعمر معين بكر وعمر ما كانوا شيء موجودين لكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تدليل على شدة إيمان من ابي بكر وعمر فالنبي يقول فاني أؤمن وأبو بكر وإيه وعمر بأن البقرة تتكلم كذلك جاء ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه بينما راعي راعي في غنمه يرعى الايه الغنم عدا عليه الذئب ايه الذئب ويريد ان يسرق غنمته عدا عليه الذئب فاخذ منه شاة اخذ صغيرة صغيره وفر فطلبه الراعي جرى حتى استنقضها منه حتى استنقضها منه جاء الشام مرة ثانية منه فالتفت إليه الذئب المرة اللي فاتت ايه اللي التفت؟ البكرة المرة دي اللي التفت؟ الذئب فالتفت إليه الذئب فقال له الذئب أمام بتكلم فقال له من لها يوم السبع انه يوم القيامه يعني يوم الا يكون هناك راع ها من لا كل ما منشغل من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيره، فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني أؤمن بذلك انا وابو بكر ومن وعمر شفت بقى اعرف فضل مين أبي بكر وفضل مين عمر رضي الله عنه جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وجاء أيضا في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال كذلك اؤمن به وابو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه طبعا هذه كلها فيها فضيله ابي بكر وعمر فيها فضيله ابي بكر وعمر وكذلك فيها تقديم ابي بكر على عمر وكذلك فيها كرامات الاولياء فيها كرامات الايه فإن الله عز وجل يؤيد اولياءه بكرامات يجريها الله تبارك وتعالى على ايديهم هذه الكرامات تثبت قلوبهم وتثبت اسداتهم وتثبتهم على الحق الذي قاموا عليه يدعون اليه والكرامات ثابته اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت لأصحاب رسول الله من بعده كثرت في التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعاً ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة نتناول شيئاً من كرامات الأولياء. طيب نكتف بهذا القار ونقف عند باب قبائل عمر رضي الله تعالى عنه. تخلصنا فضائل الصديق. درس كيف ضيماً <تصفيق> عمر بن الخطاب رضي الله عنه